يوم إذ يصدر الناس أشتاتا اللي يرو أعمالهم فمن يعمل مثال ذرة خير يرى وما يعمل مثال ذرة شر يرى.